Bismillah arrahmana arraheem Qul, huala ahad, Allah s'mad Lam yalid, wala amyolad Wala amyakun lahu kufua ahad Bismillah arrahmana arraheem Qul, a'udhu bireb alfalak Min shad maa khalak Oman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 شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس مِنَ الجنة والناس